ولا جناح عليكم فيما عربتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدون إلا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجاله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن َ اللهَّ غَفور حَلي ل جُناح لَكُم إ طَلقَتُم مِس أَم لَم تَمَسُونا أَو تَفرْرضُ لَهُ نَّفَضَ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 وقد فرضتم لهم فريضة فنص ما فرضتم إلا أن يعفون إلا أن يعفون أو يعفو والذي بيده عقدة نکاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تن راول فطلبينكم ان الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاه المستطوا قوموا لله وقوموا لله قائمكن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 وصيه لازواجه متاعا الى الحول غير اخراج فان خرج فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفصهم فلا جناح عليكم فيما اللههُ عَزيز حَكِي وَلِمُقَ قاتِمَ تَعُ بِالمَر حَبًّا علىلَ المُتَّق كَذَلِكَ يُبَين اللهَّهُ لَكُمْ آياتِهلَعََّكُمْ لاعََّكُم تَاقِلُ